لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي با. بعد حماية مكان الحادث وتوفر إمكانية الوصول إلى المصاب يجب القيام بتقييم الوظائف الحيوية للمصاب بغية اكتشاف مؤشرات العلل والإصابات للقيام بالعمليات الملائمة للمحافظة على حياة المصاب جمع المعلومات الضرورية لإتمام عملية الإبلاغ بخصوص حالة المصاب، إعلام الإسعاف عند وصوله بتطور الوظائف الحيوية للمصاب والعمليات التي تم القيام بها.